بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرى كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه سلامه حتى ما طلع ابن